قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَلَن تَجِدُونَ لِي غَيْرَ تَحْصِيلٍ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تحكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيياخذكم عذاب قريب عَقَّهُا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن نا ومن حفي يومئذ ان ربك هو القوي العظيم واخذ الذين ظلموا الصريحه فاصبحوا في ديارهم جافمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمودا كفروا ربهم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 تَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْهُ وَرَانَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ